الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالنسبة لكتاب العقيدة قال الشيخ دكتور خالد مشيق حفظ الله تبارك وتعالى الفصل الأول أساس العقيدة وتعريفها وتعريف التوحيد والإيمان وضدهما المطلب الأول أساس العقيدة قال أساس العقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما جاء يسأله حديث عمر المشهور هو حديث ابن عمر واشتهر بحديث عمر حديث عمر حديث حميد بن عبد الرحمن أنه خرج وصاحب الله إلى المدينة فقال لعلنا نلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسر الله لنا عبد الله بن عمر يقول فقلت له إن قبلنا أناس في العراق يقولون لا قدر وأن الأمر أنف يعني ما في شيء مكتوب ومقدر ومكتوب والأمر أنف يعني جديد مستأنف إذا حصل يكتبها الله سبحانه ما في شيء مكتوب قبل ف قال عبد الله بن عمر اخبروهم اني بريء منهم وانهم بريئون مني وان احد لو انفق مثل احد ذهب لم يتقبل من حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفه ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبته إلى ركبته وضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتبتي زكاة السوما رمضان البيت قال صدقت قال عجبنا له يساله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق الحديث الشاهد من هذا الحديث أنه ذكر له أركان الإيمان وهي أساس العقيدة لأن أركان الإسلام أمور عملية بينما أركان الإيمان أمور عقدية أعمال قلوب وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر كما قال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب الآية فالقصد أن أركان الإيمان التي لا يمكن ان يقبل الله تبارك وتعالى إيمان أحد إلا بها وهي الأركان السته تسمى الإيمان بالله إيمان بملائكته إيمان بكتبه الايمان برسله الإيمان اليوم الآخر الإمام بالقضاء والقدر ومنها قول الله تبارك وتعالى آمن الرسول لما وزي إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله طيب فالقصد أن هذه الأركان لابد من هذه أساس العقيدة المطلب الثاني قال شهادة أن لا إله إلا الله هذه الشهادة هي التي بها يدخل الإنسان للإسلام الشهادة ويدلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه قل لا اله الا الله كلم واحاج لك بها عند الله في انسان نلقاه يدعي الشهادة والنبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله فهذه الشهاده تدخل الانسان في الاسلام وحسب النبي الذي في زمنه اذا كان في زمن نوح شهاده لا اله الله, إلا الله رسول الله زمن موسى وعيسى وهكذا وزمن محمد صلى الله عليه وسلم من الان الى ان تقوم الساعه شهد لا اله الا الله محمدا رسول الله فهذه تسمى الشهادتان هذه تسمى الشهادتان ولا يصح اسلام الانسان الا ان يقر بهما معنى لا اله الا الله ذكر اهل العلم ان البعض يفسر هذه الكلمه معنى لا معبود الا الله وقال ان هذا خطا لا يمكن ان يكون لا معبود الا الله واتخذوا من دون الله الهه في آلهة كثيرة غير الله تبارك وتعالى لكنها آلهة باطلة آلهة باطلة يقولون في الهند فقط يمكن قريب من خمس ملايين إله فما بل غير الهند كذا بل قيل إنه لم يبقى شيء لم يعبد حتى وصلنا إلى عبدة الشياطين إلى عبدة الشياطين فقضية إن لا إله إلا الله يعني معناها لا معبود إلا الله غير صحيح الواقع يقول هذا الكلام غير صحيح أنتم ترون لله نستعبد النجوم تعبد الشجر تعبد الحجر تعبد الفرد تعبد النمل تعبد الفئران تعبد الطعام تعبد البقر تعبد الشجر كل شيء عبد تقريبا يعني من دون الله تبارك وتعالى فإذا ما معنى إذا لا إله إلا قال لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله يعني كل هذه معناها ايش معبودات باطلة معبودات لا تستحق أن تعبد إذن لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله أو لا معبودة بحق إلا الله او المعبودات الثانية باطل معبودات بباطل اذا المعبود بحق هو الله جل في علا إذن هذا معناها لا معبودة بحق إلا الله جل وعلا ركنا الشهادة قال لا اله إلا الله نفي وإثبات لا إله نفي لا إله ثم إثبات إلا الله سبحانه وتعالى فنفي الآلهة ثم إثبات إله واحد وهو الله جل في علاه إذا تقول هذه الكلمة جمعت نفيا وإثباتا نعم هل يكفي مجرد النطق بها حتى يكون الإنسان مؤمنا لا لا بد أن يقولها صادقا من قلبه ان يكون صادقا من قلبه أما إذا قالها نفاقا المنافقون يقول لا اله الا الله لم تقبل منهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك رسول، الله يشهد ان المنافقين لكاذبون اذن لا يكفي ان الانسان يقولها وإلا كان المنافقون كذلك وانما المقصود أن يقولها مصدقا بها مؤمنا بها هذا الذي يقبل منهم ان يكون مؤمنا بهذه الكلمه مصدقا بها وإلا غير ذلك فإنه لا يقبل منه إذا لا تطلق هذه الكلمة لا إله إلا مع التصديق إلا مع التصديق وإن قالها الإنسان مكرها لم تقبل منه كذلك لو جئنا بشخص وضعنا على, على رقبته السيف قل لا إله إلا الله والا قتلناك قال لا إله إلا الله هل يكون مسلما لا يكون مسلما كما أن المسلم لا يكفر إذا وضع السيف على رقبته يقول له أكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن ولكن من شرح بالكفر صدر كما أنه لا يكفر إذا أكره على الكفر كذلك لا يؤمن إذا أكره على الإيمان فإذا بد أن يقولها مختارا مريدا لها مؤمنا بها وإلا لم تقبل منه هذه الكلمة نعم المطلب الثالث قال تعريف العقيدة والتوحيد العقيدة للأسف يستخدمها الكثير من الناس لما يقول والله أنا أعتقد كذا وكذا بمعنى أظن هذا خطأ أعتقد بمعنى متيقن مئة بالمئة لكن أظن قد تأتي بمعنى العقيدة إني ظننت أني ملاق حسابي أي قنت فتأتي أظن بمعنى متيقن لكن لا تأتي أعتقد بمعنى أظن أبدا وإن كان الناس الآن يستخدمون كلمة أعتقد بمعنى أظن أعتقد كذا بمعنى أظن كذا وهذا خطأ وذلك العقيدة من عقد القلب وتسمى الآن الربطه تقول عقدتها, عقدتها يعني أحكمت اغلاقها فالعقيدة هي من عقد عليه القلب وهذا معناها من حيث اللغة هي من عقد عليه القلب وأما معناها في الشرق الإيمان الجازم بالله وما يجب له من التوحيد والإيمان بالاركان السته التي مر ذكرها نعم اما التوحيد فهو الافراد وحدت الله اي افردت الله سبحانه وتعالى افردته بماذا افردته بالعباده افردته بالعباده اي لا يعبد الا الله افردته بالصفات لا اصف غير الله بصفات الله تبارك وتعالى وافردته بالاسماء والافعال فاذا إفراد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله افراد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أما أفعاله فلا شك أن الله تبارك وتعالى له هذه الأفعال الخلق تصوير الرزق كل هذه الأشياء بيد الله تبارك وتعالى هذه أفعاله سبحانه وتعالى كذلك الصفات صفات الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى لا يمكن أن نشبه صفة المخلوق بصفة الله أنت الآن حي وأنا حي لكن هل حياتنا كحياة الله؟ لا يمكن نحن حياتنا جاءت بعد موت كنا ميتين فأحيانا الله تبارك وتعالى بينما حياة الله أولية سبحانه هو الأول فليس قبله شيء وأزلية نحن إلى موت نحن الآن أحياء غدا أموت الله هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى نحن حياتنا بسبب غيرنا جئنا من مني أبينا مع مني أمنا ثم حملتنا امنا أمنا بأسباب غيرنا غيرنا احيانا بينما الله هو حي ذاتنا سبحانه وتعالى ثم كذلك حياتنا ناقصة حياتنا ناقصة نموت ونمرض ونحزن ونبكي ونفقر نفتقر ونتضايق يعني حياة ناقصة مكدره بينما حياة الله كامله سبحانه وتعالى فالقرض ليست ليست الحياه كالحياه فصفات الله تبارك وتعالى إذا صفات تليق به انت عندك قدره لكن لست على كل شيء قدير عندك علمك لا تعلم كل شيء الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى وقس على هذا غيرها من الصفات فإذا نفرده بالصفات سبحانه وتعالى ونفرده بالاسماء ولله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى فلن تسمى بأسماء الله جل وعلا وأسماء الله على قسمين أسماء خاصة به لا يبدأ يتسمى أحد بها مثل اسم الله ما يصير في واحد يسمي نفسه الله أو الرحمن قول الله أو يدعو الرحمن الرحمن أيضا من أسماء الله الخاصة به الخالق البارئ المصور هذه أسماء خاصة بالله لا يصح ان تسمى بها لكن هناك اسماء أذن الله ان يتسمى بها غيره كما قال الله تبارك وتعالى وقالت امراه العزيز أنا راودته عن نفسي وقال وقال الملك اني أرى سبع بقرات سمان فسماه الملك وسماه العزيز وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فسماه رؤوفا وسماه رحيما فهذه أسماء غير خاصة بالله تبارك ويمكن يتسمى, يتسمى, يتسمى الله بها ممكن يتسمى بها العبد لكن القصد هناك أسماء لله خاصة به لا يجوز لأحد أن يتسمى بها نعم الأصل أن الله تبارك فطر بني آدم على التوحيد على معرفة الله تبارك وتوحيده جل وعلا كما قال الله جل جلاله فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وقال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه وهذا لا يعارض قول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم الاصل ان الله خلقك موحدا هذا هو الاصل وانك قابل للحق هذا هو الأصل ولو ترك الإنسان لاهتدى إلى أنه هناك خالق كما قال الاعرابي يعني سماء ذات أبراج وأرض ذات فيجاج وبحار ذات أمواج الا تدل على اللطيف الخبير فرأى أن فطرته تدله على الله تبارك وكل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى فهذه تدل على أن الله واحد وعلا. لكن التفاصيل وما يريده الله منك والتعرف على الله هذا لا يكون إلا عن طريق الرسل فالله فطر الإنسان على قبول الحق طيب وفطره على التوحيد ولذا لو مات الإنسان قبل البلوغ الذي عليه جماهر العلم عمنا في الجنة بغض النظر عن حال أبويه يهود نصارى مجوس بذيون قالوا أنه مات قبل الحنث قبل البلوغ ست سنين سبع سنين ثمان سنين تسع سنين قالوا إلى الجنة هذا قول جماهير أهل العلم أن أطفال المسلمين والمشركين في الجنة لماذا؟ على الفطرة أو الفطرة التوحيد أما حديث كلكم ضال إلا من هدي أي كلكم سيضل لأن المؤثرات الخارجية قوية أبواه أصدقائه, أصدقائه أبواه أصدقائه الشيطان شياطين الإنس شياطين الجن كل هذه تسعى في إضلال الإنسان فسيضل إن لم يلجا إلى الله ويستجيب الله له ويحفظه سبحانه وتعالى فالأصل إذن كل مولود يولد على الفطرة وفي كلام أهل العلم كل مولود يولد على الإسلام كما عند الطبران كل مولود يولد على الإسلام فأبواه يهوذان أو, او ينصرانه نعم طيب فمن حقق التوحيد دخل الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أباه قالوا ومن يأبى يا رسول قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أباه فالإباء إذن في معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم المطلب الرابع قال تعريف الشرك الأكبر الشرك من الشراكة يعني تسوية الله بغيره سبحان الله جل وعلا عن ذلك فالمشرك هو الذي يجعل غير الله مثل الله سبحانه. أو يصرف العبادة لله ولغيره أشرك الله مع غيره والله جل وعلا يقول من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه ما يقبل الله جلال حتى يكون العمل خالصا له جل وعلا ويقول الله تبارك وتعالى إن كنا لفي ضلال موئي نسويكم برب العالمين ويقول الله تبارك وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يساوون بين الله وغيره سبحانه وتعالى وهذا الشرك والشرك أكبر وأصغر الأكبر هو أن يجعل لله ندا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ثم قال أن تقتل ولدك وخاف ان ياكل معك وأن تزاني حليلة جارك." فقوله أن تجعل لله ندا أي مساويا لله ومنها تعرف قول الله تبارك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يكافئه أحد سبحانه وتعالى فالشرك نوعان شرك أكبر وشرك أصغر والشرك الأكبر هو أن يجعل غير الله مثل الله وأما الشرك الأصغر فهو أن يجعل العمل لله ولغيره جزءا منه وما يسمى بالرياء يسمى بالرياء وهذا يسمى الشرك الأصغر وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى طيب يقول المؤلف هنا إذا كانت التسوية في الاعتقاد فهو شرك أكبر إذا كانت التسوية بالاعتقاد أي يعتقد أن غير الله مثل الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده قال إذا كانت تسوية في اللفظ لا في الاعتقاد فإنه شركون أصغر مثل القول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله قد أشرك هذا باللفظ من حلف بغير الله فقد أشرك طيب الحلف بغير الله هل هو شركون أكبر أو شركون أصغر قالوا فيه تفصيل في تفصيل ما هو التفصيل قالوا اذا حلف به على جهه التعظيم فهذا شرك اصغر انه أصغر ما حلف به الا وهو ايش معظم عنده ما حلف به الا هو معظم عنده قال اذا حلف به على جهه التعظيم فهو شرك اصغر طيب متى يكون شركا اكبر قال اذا حلف به على جهه التعظيم كتعظيم الله يعني ليس مجرد تعظيم وانما كتعظيم الله فهذا هنا يقع فيه ايش الشرك الأكبر إذن الشرك الأصغر أن يحلف به على جهة التعظيم الشرك الأكبر أن يحلف به على جهة التعظيم كتعظيم الله جل وعلا هنا يكون وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله نعم المطلب الخامس الفرق بين الشرك والكفر أكثر أهل العلم أن كل مشرك كافر وأن كل كافر مشرك وأنه لا فرق بين الشرك والكفر الشرك المشرك كافر والكافر مشرك وبعضهم قال لا هناك كفر ليس شركا وإنما كفر مثل من يسب الله والعياذ بالله أو يهين المصحف أو يقتل النبي أو يسب النبي قالوا هذا كافر ولا يقال له مشرك مثلا هذا كافر لكن لم يشرك مع الله أحدا لكنه جحد مثل الملحد قالوا هذا كافر ليس مشرك المشرك هو الذي يعبد مع الله غيره قالوا هذا المشرك أما الذي يكفر بالله فهذا كافر هذا القول لبعض يفرق بين الشرك والكفر وأكثر أهم لا يفرقون بين الكفر والشرك لقول الله تبارك وتعالى قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفك ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي فلم يفرق بين الشرك والكفر لما مره ذكره باسم الكفر ومره ذكره باسم الشرك وهما شيء واحد وهذا عليه اكثر اهل العلم ان الشرك والكفر شيء واحد لكن احيانا يطلق عليه الشرك يطلق عليه الكفر بعضهم يقول لا كل مشرك كافر لأن طالما انه مشرك فهو كافر ولكن ليس كل كافر مشرك لان قد يكون كفره ليس شركا كما قلنا يكون كفره بسب الله والعياذ بالله بإهانة المصحف بسب النبي بالحاد تقول لا هذا أيضا في النهاية هو مشرك كيف مشرك؟ اتبع هواه أفرأيت من اتخذ الهه هواه إذن هذا مشرك في النهاية لأنه أشرك هواه وجعله إلها مع الله تبارك وتعالى على كل حال لا يترتب عليها شيء لا يترتب عليها شيء نعم مطلب استاذ حكم الشرك الأكبر الشرك الأكبر إذا مات الإنسان على الشرك الأكبر هذا مخلد في نار جهنم الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي إذا مات الإنسان على ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي إذا مات على ذلك وإلا إذا كان في الحياة لا الله يغفر لمن أشرك به إذا تاب في الحياة كفار مكة كانوا مشركين وأسلموا وقبل إسلامهم فالمقصود اذا لقي الله كذلك ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء من مات على هذا يعني لقي الله مشركا به شركا اكبر لا يغفر الله له ولو شفع له من شفع مخلف في نار جهنم وليذهب بالله اما اذا تاب في حياته لا من تاب تاب الله عليه والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثامة إلا من تاب يضاعف له العذاب يوم القيامة يخذ فيه إلا من تاب فمقبول التوبه التوبة حتى لو كان مشركا لكن إذا مات على هذا الشرك الأكبر هذا الذي يكون مخلدا في نار جهنم عادنا الله وإياكم منها ذكر بعد ذلك أحكام متعلقة به منها أنه لا يقبل له عمل ولو عمل ما عمل طالما أنه مات على الشرك الأكبر لقول الله تبارك وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال الله تبارك وتعالى ان اشركت ليحبطن عملك اي لا يقبل العمل المشرك وذكرت امنا عائشه يوما عبد الله بن جدعان عبد الله بن زيد بن جدعان وهذا كان من كرماء العرب كان من كرماء العرب من قريش تيمي من قبيلة من فخذ أبي بكر أظن شارع عبد الله بن جدعان عليه اللي بالجهرة أشهر شارع بالجهرة شارع عبد الله بن جدعان أظن عليه مسمى هذا الشارع هذا عبد الله بن جدعان كان من كرماء العرب فعائشة رضي الله عنها كان يعني هو ابن عم أبيها يعني من أعمامها نسبا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يوما قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان تقول له فهل ينفعه ذلك يوم القيامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني ايش لا ينفعه لا ينفعه ومن ذلك ما كان من عدي بن حاتم عدي بن حاتم الطائي حاتم الطائي معروف من اكرم العرب ويقول كرم حاتمي شهرته وابنه عدي صحابي لكن الاب مات نصرانيا الابن صحابي عدي بن حاتم أسلم وكان أيضا نصرانيا ثم أسلم عدي بن حاتم وجاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد علمت ما كان من أبي يعني أبوي معروف حاتم الطائي فهل ينفعه ذلك عند الله؟ قال إن أباك أراد شيئا وناله يعني ما أراد الله تبارك وتعالى في هذا الكرم الذي يذكر عنه ما أراد الله أراد الوجاه أراد الدنيا حصل الدنيا إلى الآن الناس يفتخرون بحاتم ومطعم حاتم ومدريش حاتم وحاتم حاتم منه وخذه حصل ما يريد من هذه الدنيا لكن ليس له عند الله شيء سبحانه وتعالى فإذن الشرك الأكبر لا يقبل الله من قام لكن إذا تب كحكيم بن حزام حكيم بن حزام نفس عبد الله بن زيد كان من العرب حكيم بن حزام واسلم فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قال لقد علمت ما كان مني يعني في الجاهليه يعني كنت اكرم واعطي وكذا فهل ينفعني ذلك شيء قال اسلمت على ما اسرفت من خير يعني اللي سويته قبل ما, ما يضيع عليك لانك اسلمت فيكتب لك ما بعد الاسلام ويكتب لك ما قبله الإسلام. أسلمت على ما أسلفت من خير كذلك قال المشرك يحرم تزويجه احكام أحكام متعلقة بالمشرك أنه يحرم تزويجه لا يزوج المشرك الله تبارك وتعالى يقول ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم فلا يجوز أن يزوج المشرك لا يزوج وإنما أذن الله تبارك وتعالى بالزواج من المشركات الكتابيات فقط استثناء وإلا الأصل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير مشركه ولو أعجبتكم فالأصل أن حتى الرجل لا يجوز أن يتزوج المشركة ثم استثنى المشركة الكتابية فقال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فأجازة تزوج المحصنات الكتابيات ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفيه وصفية يهودية ثم أسلمت فالقصد أنه يجوز الزواج من الكتابيات خاصة هذا مستثنى من المشركات وذلك لأن الكتابية أو أهل الكتاب بشكل عام كفرهم أقل وإذلك الكفار دركات أشد الكفار المنافقون وإذا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل مننا هذا أشد الكفار ثم يأتي بعدهم المرتدون المرتدون أيضا يعني بعد بعد المنافقين ثم يأتي بعد ذلك الكفار الأصليون كافر أصلي ما أسلم مثل ابو جهل ابو لهب كافر اصلي وظل على كفره الاصلي حتى مات هاي يسموه الكافر كافر اصلي فهذا اقل من وهم يتفاوتون كذلك هذا الكفار الاصلي واحد يعني مثل فرعون ابو جهل يعني هذول يعني كفار ويدعون الى الكفر ويامرون بالكفر ويعذبون من لا يكفر غير اللي كافر بحال سفيلا ما لشغل بحد يتفوتون أيضا في العذاب ثم الكافر الكتابي أحسنهم حالا وليس فيه فيهم حال حسن لأن كلهم في النهايه مخلدون في نار جهنم لكن يتفوتون في العذاب أقل عذابا فالكافر الكتابي أقل كفر إذا أجاز الله لنا الزواج من الكافر الكتابية فقط لكن الكافر الكتابي لا يجوز أن يتزوج المسلمة بيحامل الأحوال نعم قال طيب واذا مات المشرك قال لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين المشرك اذا مات بين ايدينا لا نغسله ولا نكفنه ولا ندفنه في مقابر المسلمين شو نسوي فيه ندفنه بغير مقابر المسلمين تحفر الحفرة او مقبره وقال للمشركين لو كان البلاد مثلا فيه مسلمين فيه مشركين مقبره للمشركين اللي موت يدفن فيه لكن ما نغسل يبون يغسلونه كيف ومسحنا كمسلمين ما نغسله ولا نكفنا ولا نصلي عليه وإنما يدفن وإذا لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول لقد مات عمك الشيخ الضال يعني جاء اخبره بوفاة أبي طالب قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل عليه قبيل موته ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وهما يقولان له أتترك ملة عبد المطلب أتترك دين ابائك فيقول المسيب بن حزن اللي هو والد سعيد بن المسيب التابع الجليل يقول المسيب فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب يعرفه أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنه خاص ما يقدر عليه مع أن أبا جهل منعه ومثله مات على الكفر بينما عبد الله بن ابي مية منعه ثم أسلم هو عبد الله بن ابي مية أخو أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنه منع أبا طالب من الإسلام ثم هو بعد ذلك أسلم بعد فتح مكة طبعا بعد سنوات لكنه أسلم المهم بعد ذلك هو منعه وهو أسلم الشاهد من هذا أنه لما خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة جاءه علي قال قد مات أمك وهو أبوي أبو طالب يقول لقد مات عمك الشيخ médico يعني كان يقول فماذا أصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره في التراب ادفنه فقال يا رسول لقد مات مشركا يعني شون ادفنه مات مشركا قال اذهب فواره في التراب وفي رواية قال ثم اغتسل يعني بعد ما تدفنه اغتسلوا هذا من الأغفال المستحبه من الأغفال المستحبه وهي الغسل من دفن الكافر فالشاهد من هذا أن ما يترتب على أحكام الكافر أنه إذا مات بين أيدينا لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه وإنما ندفنه يدفن كذلك ما يترتب على الكافر ايضا المشرك أنه لا يرث ولا يورث لا يرث ولا يعني لا نرثه ولا نورثه لو كان شخص له اب كافر ومات هذا الشخص يوزع الميراث على المسلمين فقط ما هذا الكافر الاب الكافر لا يعظم من الاصل في الاب انه ايش وارث لكن الكفر مانع من الميراث فلا يورث الاب الكافر لو عكسناها الاب مسلم والابن كافر الاب مسلم الابن كافر مات الابن كذلك الاب لا نورثه ليش ابن كافر يعني اذا الكافر لا يرث ولا يورث طيب وين يروح ميراثه حق ورثه الكفار يذهب ميراثه الى ورثته الكفار فاذا لا نرثه ولا نورثه هذا ما يتعلق بالاحكام الكافر نعم قالوا من الاحكام الاخرويه انهم خلد في نرجاننا يقول الله تبارك وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة خلص يخلد في نار جهنم عذن الله اياكم منها ثم قال تعريف الشرك الأصغر الشرك الأصغر هو ما يوصل إلى الشرك الأكبر كل ما يكون سببا أو وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر حكمه يخالف الشرك الأكبر في جميع ما مضى من الأحكام كيف؟ يعني صاحب الشرك الاصغر مسلم مسلم عاصم مسلم عاصم صاحب الشرك الاصغر فبالتالي يخالفه في إذا لا يخلد في نار جهنم لكن هل يدخل النار ولا ما يدخلها خلاف بين اهل العلم لان الله تبارك وتعالى يقول ان ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك قالوا الشرك الاصغر دون ذلك لأن المقصود شرك الأكبر وقال ببعضاً لا إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء شرك أكبر أو شرك أظهر ودون ذلك هي المعاصي الأخرى التي لا تصل إلى الشرك لا الأكبر ولا الأصغر طيب, طيب ماشي ممتاز وبعدين قال لكنه لا يخلد يقصد أنه لا يدخل تحت المشيئة لا يدخل تحت المش تحت المشيئة قال أصحاب الكبائل مثلا القول الأول أنه يمكن أن يغفر له لو جئنا بشخص شخص. لا خلوه اربعه اشخاص ها هذا موحد واحد موحد وواحد مشرك شرك اكبر وواحد مشرك شرك اصغر وواحد صاحب كبائر خلاص موحد ما عنده كبائر وموحد عنده كبائر ومشرك ومشرك شرك اصغر واضحه الصوره اربعه طيب قالوا الموحد اللي ما عنده كبائر على طول الجنه المشرك شرك اكبر على طول النار طيب هلتنا دولي اللي صاحب, موحد صاحب كبائر وموحد عنده شرك أصغر وليس شرك أكبر بعضهم قال اللي عنده شرك أصغر إلى النار أيضا لكن الناس سيخرج منها بعد ذلك لكن لازم يدش النار إن الله لا يغفر أن يشرك به وهذا أشرك به فيقول لازم يدش النار فإلى النار لكن مصيره إلى الجن لماذا موحد لأنه موحد طيب وصاحب الكبيرة قال لا صاحب الكبيرة هذا بالاتفاق تحت المشيئة احتمال يدش النار يعذب على ما واحتمال لا ما يدش النار لأنه تحت المشيئة احتمال على طول يروح الجنة بشفاعة الشافعين بغفره الله لا ليس من الأسباب طيب المهم أن المشرك شركا اكبر. إلى النار الموحد السليم من الكبار إلى الجنة المشرك، الصاحب الكبيرة، باتفاق انه تحت المشياء احتمال احتمال، المشرك الأصغر بعضهم قال كصاحب الكبيرة احتمال احتمال، وبعضهم قال لا كالمشرك لابد أن يدخل النار، لكن مصيره إلى الجنة. إذن هم ثلاثة، ثلاثه مصير أربعة، ثلاثة مصيرهم إلى الجنة، وهم الموحد السليم ما عنده شرك ما عنده كبائر، صاحب الكبائر احتمال يدخل النار، واحتمال ما يدخلها، لكن مصيره إلى الجنة، صاحب الشرك الأصغر. قولان قول احتمال واحتمال لكن مصيره إلى الجنة والقول الثاني لازم يدخل النار ثم مصيره إلى الجنة ويبقى الرابع اللي هو المشرك الشرك الأكبر هذا مصيره مخلد في نار جهنم العياذ بالله طيب قلنا يخالف الشرك الأكبر في جميع ما مضى أنه كبير من كبائر الذنوب بل من أكبر الكبائر أكبر من كبائر الثانية ولذلك ما صار يعني صار الخلاف في هل هو تحت المشي أو ليس تحت المشي أن هذا الشرك قد يعظم حتى يقولوا بصاحبي للشرك الأكبر يعني هو وسيلة للشرك الأكبر يعني هو الآن لأن المعاصي بريد الكفر فهذا الحين مشرك شرك أصغر لكن قريب يروح شرك أكبر فهو على ايش على خطر على خطر نعم الرابع من مات على الشرك الأصغر فذكرنا القول فيه أنه إذا صاحب العمل الصالح أبطل ثوابه كما في الرياء يعني اللي إذا الإنسان عمل عملا ودخل معه الشرك الأصغر دخل معه الشرك الأصغر الآن صاحب الشرك الأكبر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إذن كل أعماله هباء منثورا لكن صاحب الشرك الأصغر يبطل فقط العمل الذي أشرك فيه شركا أصغر مثلا يا صلى الظهر 100% الله أكبر صلاة صليمة 100% ياخذ أجرها كامل، أخذ أجرها كامل. جاء صلاة العصر، أشرك شركا أكبر، صلاة الظهر راحت عليه. ليش؟ لأن الشرك الأكبر يبطل ما سبقه ايضا يبطل ما سبقه. لكن إذا في صلاة العصر أشرك شركا اصغر اللي هو الرياء، الرياء عدل بصلاته وسنعها، لأن هذا الرجال يطالعونه وكذا تبطل هذه لك ما تبطل الظهر، تبطل العصر لك ما تبطل. الظهر لأنه رأى في صلاه الظهر نعم كذلك ختم قوله الشيخ بأن الإنسان لا يأمن على نفسه من أن يقع في الشرك الأصغر لا يصير الإنسان متساهلا لا لا أنا بعيد عن شيء. لا لا يكون حذرا كان رجل يصلي بجانب أبي الدرداء رضي الله عنه ويمر بن عجلان فيصلي بجانبه فابو الدرداء قال في تشهده بعد التشهد ظهر كان صوته مرتفعا فسمعه الذي قال اللهم من بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق يدعو بعد التحيات جال الدعاء مفتوح طيب فقال اللهم نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق فلما قضى صلاة اما كان يصلي الوحدة وهذا جالس جنبه اسمع او كان يصلي الجماعه المهم ان هذا بعد ما انتهى من صلاة ابو الدرداء قال له قال لا أنا سمعتك تقول اللهم نعذوك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وأنت صاحب رسول الله يعني شون أنت تخف عن... يعني أنت تخاف عل نش سأل إذا أنت تخاف على نفسك من الشرك فقال إليك عني إيه والله إني لا أخاف على نفسي فالإنسان لا يستهتر إن دايما يدعو الله وأنه يثبته وأنبي كان دايما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي فلا يستسل إنسان هذا الأمر يقول لا أنا على خير الحمد لله أمور طيبة وسهود مهود و... وما راح يحوشني ما راح لا لا لا ثان دائم يكون على وجل يخاف لأن هذه النفس تتقلب والقلب يتقلب فيخاف وعندما صلى الله تبارك لنا ولكم السلام نقف عند تعريف التكفير والله أعلم صلوا على نوح. ذي في سؤال تفضل لا السابقون السابقون يعني هذا أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين سابقون وأصحاب يمين ممكن ممكن ايه ممكن أصحاب اليمين ممكن لكن في النهاية هم ليسوا كالسابقين في الجنة لكن ممكن كل شيء وارد طيب نجيب على الأسئلة فقط إحدى الأخوات لديها ابن ابتلاه الله بالإدمان وتكبدت من تصرفاته ديونا كثيرة هل يجوز لها الزكاة من أموال والدها وإخوانها أما إخوانها فنعم يجوز أن يعطوها الزكاة أما والدها فلا يعطيها وانما يعطي زوجها إذا كان الزوج موجود يعطي للزوج لأنه غريب بالنسبة له أما إذا كانت مطلقة أو أرملة فلا يجوز أن يعطيها من الزكاة وإنما يعطيها من حري من الأصول والفروع لا يعطي بعضهم بعضا من الزكاة شيئا بالنسبة لمسح الخفين إذا كنت ألبس الجوارب كل يوم فاللي يجوز مسح عليها كل يوم هنا يجوز, يجوز ما دليل الحنابل على التقسيم 3% طاهر وطهور ونجس لا هذا قول الجمهور الجمهور يقسمون الماء إلى طاهر وطهور ونجس الطهور هو الماء المطلق ماء المطر ماء الآبار ماء البحار هذا الطهور والماء النجس معروف الذي أصابته نجاسة والماء طبعا عند المالكية فقط تغير الطعمه واللونه أو ريحه لكن عند الجمهور لا أي ما أصابته نجاسة وكان أقل من قلتين فإنه ينجس الطاهر الطاهر يدخلون فيه اللي قلناه اللي هو الشاي والقهوه والعصير والمرعق وهذا كله يسمونه ماء طاهر يسمونه ماء ماء الورد وماء اللقاح وهذا كله يسمونه ماء طاهر لكن هو الخلاف غالبا يكون في الماء المستعمل في الماء المستعمل الذي استعمله الإنسان لرفع حدث هل يجوز لغيره أن يستعمله يقول هذا طاهر لكن غير طهور فقط والصحيح أنه كله طهور كله طاهر طهور تحليل الدم أثناء سحب الدم أو بعده الوضوء لا, لا ينتقل الوضوء أثناء أخذ الدم ماله ما لا ببضوء. هناك أحذية مشهورة اسمها تومز اشتهرة ان أرضيتها من جلد الخنزير فهل صحيح ذلك؟ قضية صحيح ذلك مو صحيح ذلك هذا على الشغل بات يشتكون عليه يقول لي يسوي دعاء ضده إذا ثبت أنت أكد صحيح ولا مصحيح من الشركة نفسها على سايت مال الشركة ومكونات الحذاء واللي سمعت ان عندهم أحذية كذلك وعندهم أحذية كذلك قديمة سالفة. أن ناس عرفهم على السايد مال الشركة وقالوا عندنا أحذية من جلد الخنزير وعندنا أحذية من غير جلد الخنزير فالله أعلم لكن الشاهد إذا ثبت أنها من جلد الخنزير لا يجوز لبسها إلا تروح هذا المحل الأحذية يشيل القطعة اللي من جلد الخنزير ويحط بدالها قطعة ثانية حكم قليل الدم يقع على الملابس دم جرح أو رعاف إذا قلنا إذا كان يسيرا لا يضر إذا كان نقط يسيره كذي ما تضر إذا بقع لا تضر حكم الصلاة في الثوب المتنجس بالدم لا تجوز وثيابك فطهر لا يصلي في ثوب أصابته نجاسة نعم فضل ملحد الله اعلم قضيه هل عذاب من جعل الله ندا كعذاب من كان ملحدا الله اعلم الله اعلم قضيه العذاب يتفاوتون الناس في العذاب لكن الله اعلم ايهم اشد الله يعلم. لكن الله ذكر المنافقين فقال ان منافقين في الدرك الاسفل من النار وذكر اهل العلم أن المرتد اشد عذاب من عرف الحق ثم تركه اشد عذاب من الكافر الاصلي والكافر الاصلي اشد عذاب من الكافر الكتابي لكن قضية التفصيلات هذه منه ان شاء الله اي المحارب المحارب, المحارب. المحارب. إيه نعم، المشرك المحارب هو الذي يكون حلال الدم وال... والعب مثلا شخص ولد على الإسلام <تصفيق> نعم ما في مثلا شخص كلنا ولدنا على الإسلام كل شخص طيب فبعدين لما كبر يعني جاب مثل على ملحد يقول اذا ارتد الانسان مش ليش تزوج وعياله ما مو لازم أن تزوج بصح. هم أبوه يارثونه أخوانا يارثونه <تصفيق> المهم إذا يقول إذا مات الكافر أقارب كلهم مسلمون هكذا إيه. أقارب كلهم مسلمون ومات هذا الكافر أين يذهب ماله يذهب إلى بيت المال ميراثه يذهب إلى عامة المسلم بيت المال يثم الفيء ويدخل إلى بيت المال نفس الشيء يروح اوزات المالية بس يثبت كفره اما اذا قالوا قالوا لا مو كافر اعطوني فلوسي كيف بس صحيحنا لا يرثه نعم نعم إيه نعم اليهود قالوا وين متنا على ذلك لن تمسن النار إلا أيام معدودة أو إلا أيام معدودات ايتان طيب لكن المسلم المسلم يعني هذا من عدل الله أنه لا يساوي بين المسلم الصالح والمسلم المنحرف. يعني انسان مسلم صالح تقي غير مسلم يشرب خمر أو يزني أو كذا يا الله قال سبحانه وتعالى المسلم الذي يزني ويسرق وكذا وهذا تذي مسلم ناقص مو معقول بعد دخل الجنة على طول مباشرة حال حال أ... وذاك فرق الله دا... دا جعل الجنة درجات فكذلك المسلم الذي يموت على هذه المعصيه الكبيرة من كبار الذنوب قد يعذب على هذه لكن المصير الجنه موحد في النهاية أين طيب شهر <تصفيق> ختم له بخاتمة حسنة هذا خير يقول ما يقول رجل مسلم عنده كبيره وختم له بخاتمة حسنه يعني مثلا قال لا اله الا الله قبل موته مثلا او مات بعرق الجبين او مات يوم الجمعه او ليلة الجمعه يعني هذه خاتمه حسنه ان شاء الله تعالى علامه خير ان شاء الله تعالى لكن امره الى الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك تحت المشيئه لكن هذه علامة خير ان شاء الله تعالى صلى للعصر و زير صلاه دم الناس لما طلع الشيخ كذب يعني يراء دم الحين الصلاه تحرق هل العيد يسويها يعني و زير اي نعم يقول بالنسبه للصلاه الصلاه, الصلاة ثلاث انواع اذا كان الانسان يعني في الاصل صلى للناس هذا منافق كما قال الله تبارك وتعالى تعالى قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا هذا منافق لا تقبل صلاته اصلا أما الذي صلى لله سبحانه وتعالى وحسن صلاته للناس فهذا يعني الصلاة صحيحة لكن لا يؤجر عليها يقول أهل العلم لا يؤجر عليها أما إذا استحى من الناس مثل إنسان سرح وهو يصلي الله أكبر صار يوم دخلوا عليه الناس استحى فنزل عينه مثل هذا لا ليس نفاقا هذا ولا رياء وإنما هذا يعني حياء من الناس خلينا نقول غفل سرح فلما دخل عليه الناس صحح وضعه هذا ليس منافقا ولا مرائيا أما إذا أصل الصلاة صلىها للناس هذه لا تقبل يعني استحم الناس وصلى لاجل الناس هذه لا تقبل لا تقبل لكن السابقه السابقة صحيحة شاء الله إنا هذا المشهور ان هؤلاء أهل الأعراف من تساوت حسناتهم وسيئاتهم يقول هؤلاء أهل الأعراف والعلم عند الله تبارك وتعالى وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى مصيري. الله اعلم الله اعلم لكن ظاهر النصوص هم شوف تساوت حسنات طال من موحد الجنة لكن القصد هل يدخل النار يعذب أو لا هذا الكلام نعم نعم من لم يبلغه الإسلام من لم يبلغه الإسلام أول شيء لابد ان أن نعتقد عقيدة جازمة أن الله أرحم منا لا تصير أنت مشفق على هؤلاء تكون مشفقا على هؤلاء وفي الوقت ذاته تعتقد أنهم سيدخلون النار وفي داخلك تقول بس مساكين ما علم طيب أنت من تأرحم من الله لست أرحم من الله سبحانه وتعالى ثق يقين أن الله أرحم منك سبحانه وتعالى. وأن الله لن يدخل النار إلا من يستحقها هذه قاعدة أن نؤمن أن الله جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم وأن الله لا يظلم قال در سبحانه إذا ما ما في ظلم فهؤلاء الذين يعني لم يبلغهم الإسلام يقين الله لن يعذبهم سبحانه وتعالى. لكن هل هم معذورون أو غير معذورون هو أعلم سبحانه وتعالى فكل من كان معذورا ولم يبلغه الإسلام فهذا يسمى عند أهل العلم من أهل الفترة وأهل الفترة لهم يعني معاملة خاصة يوم القيامة ولا اختبار النجح ودخل الجنة والرسل ودخل النار لكن لابد أن نؤمن يقينا أن الله لا يظلم احدا سبحانه وتعالى نعم قضية هل بلغه أو ما بلغه الله أعلم سبحانه قد يكون بعضهم بلغه بعضهم بلغه إسلام مشوه وبعضهم قد يكون بلغه ويسوي نفسه ما بلغه الله أعلم بهم أصبر نعم. لا هم مشركون ربوبية وألوهية ولكن الأكثر الأكثر انهم مشركون في الألوهية طيب يعني يعبدون الله ويعبدون غيره وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا هم لا ينكرون أن الله إله ولكن أشركوا معه هبل والعزة ومنات وإساف ونائلة اشركوها مع الله تبارك وتعالى فهم مشركون في الألوهية وأيضا مشركون في الربوبية كفرعون مثلا قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري جمع الألوهية والربوبية والعياذ بالله فألقوا ان هناك من كان مشركا في الوهن لكن في الغالب القران الكريم غالبا يذكر اشراكهم في الالوهيه اينا لكنه يقع منه الهيه وربوبيه لا لا اذا اعتقد ان غير الله يخلق ويرزق هذه هذه ربوبيه واذا عبد غير الله هذه اولوهيه دعا غير الله خاف من غير الله هذه اولوهيه واذا لك الحديث لا يصح لكنه مشهور في كتب السيرة وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حسينا حسين والد عمرو بن حسين الصحابي الجليل قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض واحدا في السماء قال من الذي لرغبك ورهبك يعني من من هؤلاء السبعة إذا رغبت لجأت إليه إذا رهبت لجأت إليه من قال الذي في السماء قال فدع الذي في الأرض ماله قيمه اذا دام ان هذا كما قال الله تبارك وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع مُقبلين أن أنجيتنا من لكنا كنا منشئ قل له ينجيكم منها ومن كل كرب ثم ما أنتم تشركون لا يفرقون هل ان يفرقون باب التمييز فقط هم؟ هم؟ نعم نعم السلام هذا الكلام صحيح استخدام سواء في السياق استخدام, استخدام السواك والسواك يقول ما عند الحنابلة انه يكرهون السواك بعد الزوال يقول لانه يذهب رائحه الصائم يعني وهذا غير صحيح والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لو انه ان شق على امه امرتهم بالسواك عند كل صلاه وفي روايه عند كل وضوء والوضوء تتوضا انسان للعصر يتوضا للمغرب ويستعمل السواك فالصحيح انه لا يكره لا يكره نعم يعني الساحر جاه الرزق خل الساحر ينفع نفسه خل الساحر ينفع نفسه هم ضايعين طيح حظهم ساكنين مقابر ويساكنين بهذا خل ينفع نفسه الساحر اذكرني باحد الاخوه الله يرحمه توفي يقول كنا في السودان فمرينا على واحد فارش لفرشه ويبيع خواتم حاط مجموعه مجموعة قلت له شن هذا قال هذا الخاتم هالنوع هذا زوجتك تحبك هذا أمك وابوك يرضون عنك هذا يرزقك الله هذا الخاتم عشان أي مشكلة تطح فيها تنحل هذا الخاتم حق عيالك هذا كل خاتم له وظيفة قلت لا هذا ما الرزق هذا شنو هذا قال بس تلبسها تصير غني قال البس قاعد فحاط بسطه بالشارع ما تلبس انت قال لا بس حكم انت <تصفيق> كلام فاضي هذا <تصفيق> شو؟ لا لا مو تشد بالسحر حقيقة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه طيب لا السحر حقيقة طيب لكن في نوع من السحر تخييل وفي من السحر حنا نسميه سحر وليس بسحر وإنه خفة يد يسمون السحر وليس بسحر خفة يد بس يسمي نفسه ساحر مستعنسبها لسم هذا وفي السحر اللي هو من من البيان إلى سحرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحر البيان وفي السحر اللي بين الزوجين بالكلام الحلو والملاطف وكذا وفي سحر التوﻻ اللي يفرق بين الزوجين أو يسمونه الصرف والعطف تفريق بين الزوجين أو الجمع بينه الزوجين أيضا يسمى سحرا بس نعطيكم فرصة للصلاة